مؤسسة القرآن الوقفية تقدم. صلى <تصفيق> الله عليه وسلم من عبد الرحمن بن حسن رحمه الله عليهم جميعاً، وذكرنا في قصة الغرانيق هذه يعني أن السلف ما كانوا يتكلمون فيها كلهم يريدونها بيدهم، لكن لما جاء فيما بعد الفسقون المتأخرون يعني اظن بعد الأربعينية بدؤوا يتكلمون فيها من حيث أن هذه قد يكون فيها نكارة نكارة يعني كيف يكون هذا؟ والحقيقة. يعني كررت اشياء سابقا انه اذا كان يمكن أن تفهم الشيء الخبر يعني على وجهه فهما حسنا احسن من أن ترد على السلف رواياته اليس كذلك يعني تفاسير مثل تفسير ابن جرير تفسير نبي حاتم هذه التفاسير يعني فيها المشهور من تفسير كلام الله تبارك وتعالى عن السلف فقد ربوه قد يكون كلمات فيها في بعض الروايات يكون فيها نظر او تحتاج الى تفسير نعم لكن هم ائمه يعني قد قد بينوا هذا وما يمكن ان ينبتاحوا الى ائمه الجهره التابيد دخل عليه نكاره مثل هذه اذا انت ترى نكارتها ولذلك الحقيقه من انكرها يعني يعني من العلماء قال الخطا يعني في سمع هؤلاء الشيطان القى يعني في حاكى صوت النبي صلى الله عليه وسلم والقى في سمعهم على انه صوت النبي صلى الله عليه وسلم ومن قواها من العلماء اولا ما ذكره الثلاث انهم تواردوا على ذكرها في تفسير يعني الايات ويقولون اذا حصل البيان اذا حصل البيان ان هذا حصل فعلا فان الله تبارك وتعالى ينسخ اذا كان الشيطان قد لبس في ذلك مثل ما يحصل للانسان اذا تكلم ها قد يقول ونصه نوم قد يقول كلام خطا وقد يكون كلاما يعني نسال الله العافيه قد يكون فيه كلام نوم طيب أليس كذلك وهذا في في مثل هذه الحال فالذين يقولون بهذا ممن يقوون يقوون ذلك من العلماء رحمه الله يقولون اذا نسخ ما القى الله تبارك وتعالى يعني ما قاله الشيطان لم يكن فيه هذا معدود لأن الإنسان إذا تكلم بشيء ثم إنه رجع عنه هذا ليس من من يعني, يعني يبين على أنه ليس متبع لهواه ولا مستل على الكلام بغير الحق يعني كفعل من يطلب الرياسة وأشفاه ذلك الذين يستدون على خطره والشيخ الإسلام رحمه الله تكلم بكلام يعني قريب من هذا أو, أو غير من هذا في الجواب الصحيح من بدل دينا المسيح فيه غير واحد من كله وكان رحمه الله يميل إلى شيء من ذلك لأنه أحسن مفرد على السلف في يعني في مثل هذا والناظم يميل أيضا إلى هذا لأنه قال في بخطه تعليقا على هذا البيت قال وقوى هذا يعني الحافظ الحجر يعني القصة اصلا كما في فتح الباري إن الحافظ الحجر رحمه الله كان يعني كانه يميل إلى, إلى تقوية هذه القصة لكثب طرقها وتعددها كما قلت لأنه من جديد نبي حاتم يعني قد يعني دفرها من نفس هدوء فالمسألة هي يعني ينبغي الإنسان أن يناقشها دائما إذا كان الشيء مرويا على السلف وفيه إفشال ينبغي الإنسان أن يناقشه بهدوء يعني حتى لا تظن الظن السيء بالسلف أنه نقل ولا ميز ولا أيضا تتحمس تقول الله هذه منكرة وتروح يعني تسب وتشتم والله يعني يعني النية فيه من يقول هذا القول يعني اذا فهم هذا الجميع متفق على النتيجة هذا الحمد لله يعني هذا شيء عظيم ثم إن الناظم رحمه الله يعني خلص من ذلك يعني في قوله هنا رحمه الله وقد نهانا عن دعاء الأنبياء في سورة الإسراء أين هذه سورة, سورة الإسراء؟ يعني دعاء الأنبياء والملائكة في قول الله تبارك وتعالى ويدعو الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الرد عنكم ولا تحويله اولئك من هم اولئك الانبياء والملائكه اولئك ها؟ الذين يدعون يبتغون الى ربهم وسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه فاذا انهم اخبارك تعالى عن دعاء الانبياء والملائكه الذين هم كل عباده فغيرهم من باب اولى اصحاب القبور ناسا فجوه من دون الله تراطب على هؤلاء الناس وعاب الله تبارك وتعالى على من يفعل ذلك في آيات كبيره يعني سمعنا بعضها ثم إن الناظم رحمه الله أشار في قوله قد عارضوا هذا بتلفيق الشبه بدأ هنا الناظم رحمه الله يشير يعني إلى فعل هؤلاء الذين خالفوا دعوة السلف الصالح دعوة التوحيد فذكر رحمه الله هنا في هذا ثلاثه امور ثم بعد ذلك بين انهم لفقوا الشبه على من يدعو الله تبارك وتعالى فقال رحمه الله اننا لما دعونا هؤلاء الى توحيد الله تبارك وتعالى بخطورة الشرك عارضوا ذلك بان الفوا كتبا كانت هذه الكتب مشتكله على شيء الاول تلبيس على الناس بالشبه حتى انهم ادخلوا اشياء ولهذا إذا رأيت في بعض القطب الذين في القرن الثامن والتاسع الهجري التوسل المشروع من أه من, أه من الذين يعني تبنوا هذا الراي البدعي الذي يتوصي توصل بذوات الأشخاص أو ذوات الميتين أو أصحاب القبور فعرف أنهم ما يقصدون التوسل الشرعي الذي أنت تريده كما في حديث الثلاثه أنهم توسلوا مصالح الأعمال لا هذا التوسل المشروع ما يريدونه يريدون الصلاح الذي يتصرف عليه هذا شكل من اشكال ولبسوا وهو الاخطر بمساله التوسل بالاستغاثه لبسوا هذا بهذا فقالوا ان استغاثه الانسان وطلب الاغاثه من الميت صاحب القبر هذا توسل الدين لاحظتم هذا وهذا اخطر ان شاء الله لان هذا كلمه يجمع اهل العلم ما قال تقييم من البقاء ممن صنف في الكتب ان هذا من التوسل ابدا ولذلك كذا ناقشتهم بعض الناس يرجع منهم لأنه لبس عليه لبس عليه أن التوسل هو الاستغاثه والاستغاثه هي توصل هذا شك شكرا جريما من جرائم التربيث على المسلمين يخرج الإنسان هؤلاء الناس ليرجع القلب النضبوط بصاحب القبر ومعلق بصاحب القبر هذا خضير جدا الله أكبر وتعالى يأمر فيها نصوص كبيرة أنه لا يدعى إلا هو سبحانه وتعالى. وأنت تقول لا أدع صاحب القرض صديقك. لماذا؟ ليجحفنا من أن بنى عليه خب ومشهد وابهاه وفنادق ومحلات و... وأنت تريد هذا المال؟ دولة تقول هذا الواحد جهنم سجيم معنا منه. لكن شيء يدفع المال. لذلك هؤلاء الناس الذين يعني فعلوا هذا الفعل يمكنهم هم بعد ما يتوسلون يمكنهم بعد عقيدة. يعني خايبين الله على ما ندري عنهم لكن فعلهم لو ان شاء الله خبيث يعني هو فعل الوصوص لكن اقبح انواع الوصوص وهو هم الذين يقطعون الطريق الى الله تبارك وتعالى هذا هو أقبح نعم ثم ان المصنف رحمه الله رحمه الله ذكر هذه الامور الثلاثه ذكر انهم تلبسوا على الناس وغيروا أسماء الاسماء الشركيه التي نص على يعرب انها شرك غيروها بماذا باسماء طيبه ناعمه جميله فقالوا محبه الاولياء والصالح زياره الاولياء والصالح وزيارة الأولياء والصالح ماذا تكون الطواف بهم والدفع لهم والنذر لهم وسؤالهم من دون الله واشفادهم يشربون الخمر يسمونها بغيرهم كل هذا تلبيس عن ثم إن النار رحمه الله قال إنهم في الأمر الثاني أنهم سموا دعاء يعني دعاء التوحيد الذي نلجئ إلى الله تبارك وتعالى باسماء بأسماء تنتمي منهم كالحشوية الوهابية المشبهه المشبهة وأشبهها لماذا سموا هذه الأسماء؟ لأن الناس ينفرون من كلمة حشوية مشبهة مجسمة، هاه؟ الوهابية لأنهم شووا كان الإعلام معهم. فشم أشوه هذا بالعالم الإسلامي حتى إن أحد القضاة كان هنا عندنا بوسط نجد كان يكتب إلى الملوك وإلى والحكام والسلطان يقول عندنا ناس نسأل أحضره وهم هذا هو السبب بأن الشيخ محمد رحمه الله كتب رسائل كبيرة جدا إلى القبائل وإلى الملوك الذين سالوه بعضهم ساله وهذا من من حسن عقله جالها انت ماذا تقول اصيلا مش راح له هو عليه الشرع عقيدة يقول انا قلت للناس لا تطيعوني من كان الذي قلت للناس اطيعوني انماطيع الله رسوله استغيثوا بالله المشكله هذه بدكم جريمة هذه اننا قلنا للناس يعبدون الله وحده ولا شريك له فقال لهم يعني في رسائله هذا وكرره في كل مكان تصيبه الله الله ثم انهم راح ان هو الناس طعنوا في ادعاة التوحيد طعنوا فيه من أحليم سمعتهم عند الناس حتى لا يكبر أحد من شيء كما كانت تفعل القفار مع الأنبياء عليه الصلاة والسلام أليس الله برنا في كتابه في دعوة, في دعوة, في دعوة في النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا ساحر أو مجنون ونحو ذلك من الأفضل التي كبرها الله عز وجل في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء ورسل عليه الصلاة والسلام ثم إن الناب رحمه الله قال إن من أسماء الأسماء التي روجوا بها على الناس في تسميتنا أننا خوارج لأن الخوارج في تاريخ الإسلام كانوا قتلوا الناس فقال الشيخ رحمه الله في رسائله ما قد ناقذ؟ كنا عجبي عليه والأجزاء بعض الناس اللي يقول إن يعني إن الدولة تركيا لما جاءت يعني هي كانت تتهم بقتل الناس. والسباحة الضمانية قال الشيخ محمد يعني أنا أسألكم سؤال وهو في معنى كلام الشيخ الآن الذي الشيء رأه وهدم الأماكن في تلك البلدان التي جاء منها هؤلاء الناس ولا هؤلاء الناس جاءوا للدعية وهدموا على أهل هؤلاء جاءوا هدف الدعية على أهل يام وضعوا الشيخ سليمان رحمه الله ابن الشيخ الله حبيب الشيخ وضعوه داخل المدبة وذوروا فيه فقط على أشلاء الله وهذه الرواية ما كتبها ترى الروايات هذه لم يكتبها أي من الدعاوين لما كتبه ناس مثل عبد الرحمن الحسن الجبارتي رحمه الله في تاريخه وكتبها مجموعة من المولدين من الـ من الـ من أهل الشام ومن العراق من غيره كتبوا هذه الحوادث فمن هذا الذي يقول للشيخ يستجيبه والناس ومن الخوارج يستجيب لنا هذا خليق على الشيخ ثم بع بدأ رحمه الله يبين بعض الأشياء التي تري بها رحمه الله قال <تكلم> ايضا ان هؤلاء الناس يقولون ان الذي لا يهاجر الينا في بلادنا يعني اهل التوحيد فهو مشرف قال الشيخ هاته كتاب ان قلت هذا او مقالة او كتاب كتب تعود الناس إلى ذلك ان يقول للناس الذي من يهاجر هذا كهذا الكلام كله كله واشتروا على الشيخ اشياء كثيره ناتي لها يعني مثل بعضها و بعضها لم يسوق النار من اقتصر، ما يجب التقالة فإن وجودة يعني في الرسائل في الجرة الثانية وفي غيرها في قسم الرسائل الشخصية التي كانت فيها مراسلات بين أئمة الدعوة وغيرها ثم من افترائهم على أئمة الدعوة رحمه الله ان هؤلاء الناس يعني الوهابية افتروا يعني أنهم يحاربون التمذل بالمذاك وأنهم عباره عبارة الناظم قال سموهم هم قد كفروا من لم يهاجر نحوهم خلاص هذا انتهى المعنى معنا بعدها بل حجروا وخالفوا المذاهب المشهوره هذا البيت هنا من من اخره اللي هو عجز يتبع اوله وخالفوا المذاهب المشهوره وهذا كذب عليه والذي يعرف اي الدعوة الدعوه يا كذب خلف لأنهم لانهم كانوا كما قال الشيخ محمد نحن تمد هذا المذهب الإمام محمد أصولاً وهوياً وعملاً وقراءاً هذا المذهب موجود درسوه على مشايخهم ودرسونه ولو أنهم درسوا مدى في حنفية كانوا يدرسونه لكن وجدوا الناس في هذا المذهب مدى غيره فدرسونه فتعلموه هذا الرسول والأجزاء تجنب من أتباع السلف الصالح في كل زمن في المذاهب الأربع كلها من الناس من تمد مدى المذهب الملكية وأيضاً ينجر عقيدة السلف الصالح وهم جمع من العلماء في المغرب العالم الإسلامي وفي شرقه في العراق وفي الجزيرة العربية في الحرمين قبل زمن الشيخ وأنكروا الزيارة المأثورة يعني زعموا أن, أن الشيخ محمد ينكر زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كذب عليه هذا أنتم تشاهدون يعني نحن ندخل ونسلم النبي صلى الله عليه وسلم في الزيارة ونشهد له بالبلاغ ونصلي عليه في قراءه كل السنه وقد قرانا مسند الامام احمد في اكثر من 30000 موضع الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الامام أحمد وحده وان ننظر في الحديث احترنا الحديث علينا اننا لا نصلي على الرسول ولا لا نحب زيارته على كل دجل انت وكاننا تحدثك ان تقرا ان ان تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم أيما تذعر رحمه الله وقد جعلوا ذلك في أورادهم وفي ادعيتهم وكانوا يرون أن الدعاء لا يقبل إلا به وسيأتي المصلف رحمه الله للناظر أنه, أنه لا تسحب الصلاة إلا بالصلاة المتصوفة الصلاة في وهذا لا يراه هذا الإنسان هذا الإنسان ما يمرض عليه ويرى أنه سنة أديت به ولا ما لكن نحن لا نرى أنه ركن في الصلاة من تركه صلاة باطل كما قاله كما هو احد القولين في مدى وهو وهو اسحاق ابراهويه وائمه الدعوه رحمه الله على ذلك كما قال الشيخ محمد في اداب المشي الى الصلاه ايضا قال رحمه الله وزعم انه من اعصري يعني زعموا ان ائمه الدعوه او الشيخ محمد يقول ان ابن ستمائه سنه الناس على ضلال وهذا كذب الشيخ محمد والاشكال الكبير الكبير ان فيه اناس يعني المتبغه الذين روضوا الخلد هؤلاء الناس في كتبهم روضوا كذبا روضوا كذبا جاء المنوين بهذه الدعوه فنقلوا عن هؤلاء وهذا اول جنايه جنوا بها على غيره لان الانصاف في البحث العلمي ان تقرا ماذا ما كتبه الاعداء عن ننقل ما كتبه الاعداء عنه كل ما كتبته انت بنفسك بس الذي هذا المعلمين قلت مره لأخص بالسوق في أمريكا يعني هذه القضيه لو جاء عندكم يعني واحد ونقل من كتب خصوم قال هذا يحطون عليه شريط أحمر شيء. يمنعون من دخول جمعات ويحطون عليه هذا الستيكر الأحمر انه ما يرتقي من البحث فيه لأن هذا دجال يا شيخ شو الكفار كانوا أعقل من هؤلاء الناس فالمنصرون يستخدمون كتبين انقل من كتبي اني كفرت الناس او انقل من كتبي ان كريم النبي صلى الله عليه وسلم ولقد فيه شيء اعوذ بالله هذا يقول المسلم اشهد ان لا اله الا الله حشر هذا الظلام ثم ذكر أن الناظم رحمه الله يعني ان هذه الكلمه التي من 600 سنه الناس كانوا ليسوا على شيء او على الشيخ هذا كلمه على الشيخ والشيخ رحمه الله لما قيل له في كريات مجموعه من القراء قالوا قال أنا, أنا لا أكثر الذي يسجد للمده هذا الذي يسجد للمده خبره أنا ما أكثر لأنه قد يكون جاهزه قد يكون أستاجه لفعليه ما أكثره حتى شو هذا فيه أقسمها. مع أن هؤلاء الناس يقولون لو سجد انسان للفتو يكفى يكونوا بيه فهذا الشيء يتعلمون عنه ما يكفر بل إن في بعض كتبه يقولون العام ما عنه أنسيوا البلاد الإسلامي أمون إذا أراد أن يتذكر شيئا ماذا يقول اللهم صل على محمد صحيح هذا من عمر هم يقولون ان هذا كبر لكن نحن في عندئذ نزاعهم ما يكون كبر ذا لماذا لجريان محبه النبي على الالسن فالاسلام ماذا يقول يقول اللهم صل على محمد ولا يريد ان النبي صلى الله عليه وسلم يذكره هذا الشيء واذا إذا نسيت لكن هذا لمحبة المسوسين وكثرت اللهج الليل والنهار عامي هذا جزاء الله خير. يقول هذا ما لا نتحدث عن شيئا آجنا كلمة ونكفر عليها لا مخير المسلمين ينظر أن يتعوّل لهم ما قدر حتى تحسن به المطالية وظن وإلا ما ننتهي من هذا الباب طيب ثم قال الشيخ رحمه الله وأنه بمطلق التوسلي بالصالحين يعني أنكم كفرتم أحكم بتكفير جالي يعني انهم افتروا أنه على ائمه الدعوه بان نكفر من قال بالتوسل البدعي لو جاءني كان وتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا من التوسل الذي ليس فيه نص ان تجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني طريقا الى التوسل الى الله صلى الله عليه وسلم هذا ما فيه نص نعم لو كان حيا هنا في الحديث الاعمى على ان فيه كلام معروف يا اهل الذي قلبيه صلى الله عليه قال قل يا, يا محمد يعني إني أجعل إلى آخر الحديث هذا نساء الله حي موجود فهو وصل بالإيمان والدعاء وأدعاء نساء الله أما أن يقول أن نساء الله فيه ويسأل من ذول الله هذا لا شك خطأ ثم ذكر الناظر رحمه الله يعني بعد ذلك لما ذكر قال أن, ان أهل التوحيد يعني حاشاهم من هذه الأقوال صدورها هذا شك من جهالي هذا ما يقول أنه وقد يقولها واحد جاء من طلبة العلم ليس من أهل العلم ثم اختروا قال وقتلوا جمعا كثيرا علماء قال عفوا الشيخ وقتلوا جمعا كثيرا علماء هؤلاء الناس الذين يزعمون أن الشيخ قتل المسلمين قالوا ان الشيخ ان قال الشيخ رحمه الله في نوياه انهم قتلوا هاشع على المسعود سعود بن عبد العزيز بن محمد سعود رحمه الله في عهد الإمام يعني سعود هجموا على امير الاحساء وقتلوه وقتلوا من معه وقتلوا اناسا من الدعاه الى الله حكاهم جمع من المؤرخين وهذه الحادثه شهيره يعني وذكر في, في ذلك الزمن عند المؤرخين في ذلك الزمن سواء كانوا مؤرخين أحتى أو يعني في الخليج ولا في الشام ولا في العراق لأن هذه مشهورة تشمل بها تعازى خبودي تشمل تبيها تعازى فكتبوها في كتبه الله أراد أن يكتبوها حتى لا يستضعوا هذا قال الشيخ إذا أنكر هذا قلها قل الحادثه اللي أهراخ الدماء وقال فادمغ به الكذابه في اوطانيه كذب كلها شباب في كتبكم وجوده وزوره يعني في ام راسه هذا ليس فقتلوا اكثر من ثلاثين من المتعبدين قتلوهم في المساجد وقتلوهم في خارج المساجد وهم حفاظ وطلبه علم ودعاه الى الله تبارك وتعالى فيهم ناس من اهل العلم <تصفيق> ثم إن امام سعود رحمه الله جاء بعد ذلك ودخل الأحسى ولاحق هؤلاء واقتصد منهم ولهذا قال الشيخ رحمه الله يعني هما هنا قال قد عدهم حسين يعني ابن غنام في تاريخه ثم قال وأنه قد قتل المصلي على النبي بأشرف المحلي قال ان هذا خذفه ما يمكن يعني أن يعني أن يعني اننا نقتل من يجهر بالصلاه على النبي في بعض المساجد يجهرون بالصلاه على النبي بعد الاذان وبعدها وفي بعض الاحوال قبل الاذان ايضا في صلاه الفجر مثلا او غيرها قال ان هؤلاء كذبوا عليه ولا استطاعوا ان يذكروا حادثه وذكروا كذب لكن ما ذكروا حادثه دائما في التواصيل يميل الكذب ثم ان هؤلاء ايضا اشتروا بان ائمه الدعوه ينهبون الاموال ويعطلون الأوقاف فقال الشيخ رحمه الله اما الاوقاف فهي اوقاف على شرك الاستغاثه باصحاب القبور فاخذت هذه الاوقاف وهذا نصوص عليه عند العلم ما كلي مع ان الاوقاف التي تصرف لباطل يجب ان تؤخذ ويصرف في مواز الحق الان شيخ ذهب وملايين يا شيخ في هذه القبور والفقراء مسافين جاشين مجهوده في القريه هذا عقل ذا امر الله فيه نعم. ولهذا قال الصحابة قال من الصحابة من السلف في فنز الكعبة الذي تعرفون أنه ينفر بسجلة أولا الكعبة تسجد منه يعني يجون الناس كانوا يأتون عندنا في الحرام هنا كذلك في الحرام الملكي من أترجع جدون العلم ويهدون وقد رأيزوا صفائح كبيرة جدا من الغذور وقطع من الذهب يهدونها فكان بعض الناس يجعلها في الفجرة النبويه طيب فائدة هل تخيري شيء حولها بها مسيحة هل ذلك النبي صلى عليه وسلم شبه التهم الفقه والخطه اكل الزفت ما خامش الشيخ جنه الله تعالى هو دين توافق وتراحم ويطعم الفقير والنسيم والمنتاج اما وفر على القبور هذه الاموال الضخمه ما يشتغل فلا يشتغل لو لم يأتي بذلك نص لكان الحق يقتضي مثل ذلك ثم ان الشيخ رحمه الله نبه الى مساله يعني ان بعض ائمه الدعوه قتل الناس قال الشيخ هذا كذب. ولا قتلنا الناس احيانا قد ياتي انسان مستعجل لم يراجع الا الذي ألا ألا الامام اللي هو الامام سعود ابن عبد العزيز بن محمد بن سعود او كذلك الامام فيصل بن تركي, أو تركي بن عبد الله او غيرهم من ائمه من أئمة هذه البلاد لا يراجعونهم يتصرفون تصرف سر يعني كانوا من عباد القبور ثم يهنيهم الله عز وجل فمن حرارات يموندفعهم وهم شباب يذهبون ف يعني يقتلون الناس على عباد القبور من عباد القبور دون أن يبين لهم أو يرضح لهم أو يشعل لهم عقيدة التوثيق. قال الشيخ طمني بري من ذلك كما بري لهم صلى الله عليه وسلم. وهذا قد حصل في آهل القوام التصرفات الفردية قد نقص. أن صلى الله عليه وسلم لما قتل في قيض قتل قسام هذا ذي لذلك قال أشهد أن لا إله إلا الله. تعرفون هذه القصه الصحيحه هذه القصه النبي صلى الله عليه وسلم عاق اسامه بن زيد وقال ماذا تقنع لا اله الا الله جاءه مقيله فما زال يكررها حتى قال اسامه بن زيد يا ليتني افتقد الله كلها من هذه الخيمه انتظروا وخالد بن الوليد النبي صلى الله عليه وسلم الى بلو جريمة بدل بل جريمة في اخر الحجاج ماذا فعل بهم خالد لما قال عرض عليهم الاسلام قالوا صبعنا لغتهم بدل ما يقولون اسلمنا عكسوا المساله قالوا صبعنا هذه مهزله ماذا فعل خالد راح اجلس عليه جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنه وامسك مجموعه منهم كالاسرى يريد ان يحميهم من قوه خالد رضي الله عنه فقال قال خالد دع الي ولا اخلوه قال والله لا ادع اليك حلي ولا يدع احد من القادي اسيره تحاول يحتاج إلى شر الجهلة وخالد كان رضي الله عنه حديث عهد بسلام وكان فيه منقوه في ذات الله زدرب وغيره لذيذ حتى سمع نبي صلى الله عليه وسلم سيف الله سيف من الله فلما جاء الخبر من صلى قال الله هم إني أبرأ إليك مما صنع خالد وهذا خطأ ماشي مزيف خطأ خطأ خطأ كبير يعني لكن هو مزبور في بمحب حسناته رضي الله عنه ثم قال الناظم رحمه الله بعد ذلك قال رحمه الله قال رحمه الله بعد ذلك وافتروا علينا بأننا نهدم المساجد ونهدم الاربطه جمع رضاق وهي دور العلم او دور التي يسكنها طلبة العلم أحيانًا يسترون فيها طلبة العلم وأحيانًا يكون فيها الدروس داخلها هذا معروف الأربطة والمدارس. فقال الشيخ أن نقتل أحداً، ولهذا كل شيء يدعونه شيء في إجمال، إذا جاء التفصيل ما يذكرون هذه، إنما يذكرون هذه الظاهرة في بالجملة حتى يشويهم يعني سمعة الشيخ ومن معه. ثم إنه رحمه الله الناظم قال بعد ذلك. وانه يقول ان من النبي كلمه اعوذ بالله يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم هو عباره عن عظام باليه في قبره هكذا يزعمون ان الشيخ محمد يقول هذا يعني قال كلمتي في القبر تحت النصب يعني تحت التجاره اعوذ بالله يعني شيخ يقول في الله تعالى على رسوله النبي الله ويقرأ الكتب المقالم مسلم وبدون والتفاسيل من جرير بن ثم هو يعتقد هذا الاعتقاد صلى الله عليه وسلم وهو يصلي عليه وفي ورده يصلي عليه عشرا في الصباح وعشرا في المساء وعند ذكري وفي احوالي وفي دعائي يعني هذه فرأ بل أخفت منها انظر التي بعدها سوطي به نفع وليس به يعني أن السوط هذا الذي مع الإنسان يضرب به ولا وحدك به الماشية كان هذا أنفع من يعني من, من النبي صلى الله عليه وسلم حتى هذه كلمة قبيحة ولهذا قال مالك رحمه الله فيما نقله القاضي عياض رحمه الله في الشبه قال ان من قال ان ثوب رسول الله شركه كلام مالك قضي الله عنه امام دار الهيزر قال من قال ان ثوب رسول الله دنس يعني فيه نجاه قال فهذا مرتد عن الاسلام هذا يريد سب النبي صلى الله عليه وسلم الخليف هذا مالك الله قذاره سب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخليف ما الذي اراد بهذا ليش يذكر كلمه بحق المصلى حولي كلمه ثم قال الشيخ رحمه الله و قد كشفوا الحجاب عن قبره و قلعوا اعوذ هذا ولا ما حصل الا في عقول هؤلاء انهم قد كشفوا الحجاب من الستور الذي كانت على القبر وايضا قلعوا الاخشاب التي كانت موجوده على حصه عائشه تعرفون ان عليها يعني بعض الاخشاب و قلعوها كذلك والباب الباب قلعوه ايضا كذلك فقال هذا كل كذب واسقطوا من بغيهم لحرمتي حرمة الرسول صلى الله عليه وسلم وكفروا من غيهم دم هذا تقدم وايضا قد عمموا بالكفر من سواهم فقال الناظر رحمه الله قال قوم حاشاهم اذا حاشاهم حاشا حاشا, حاشا يسمع هذا بل ان أتباع السلف الصالح هم اقل الناس اطلاقا من كذب بل ان السلف الصالح هم الوحيدون من بين الطوائف الذين لا صاحب صحيح هذه نحن حضيره ايضا يفرق عندهم بين كفر العين وكفر المغمى نقول من فعل كذا فهو كافر صحيح؟ لكن هو بعينه ما نكفره هذا حتى تقوم الحجة قد يكون جاهز قد يكون خطأ وحتى أن يمشي طاعدة على المصحب كفره لا ما لا لا قد يكون ما تريده خطأ سرحان ما يمشي ما انت ذا حلاقة أن تقوم الحجة. وجود الشروط وغياب الموانع حتى نستطيع أن نقيم عليه يعني حد حد الرد.